بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درستي نتقويا الرأي الرد إن شاء الله درستي القفة وعي أحكام طهارة برن طهارة جتش وانثنتات دبتش درتي طهارنتني ولك إيماناتي فرت صلاتاتي شرطي صلاتك إذا كنت كل كل كل كل كي سجدجا ان صلاه برباد اولي دري ونني حجته قبو طهاراتو كنجهتو لا كي سيث نتو عباده رب التين ليها تاني نميتير ابي صلاه توكو اكاتي قل قليفته يوجي ده قل كلن ما كنوا يربت سدي هسه ربين قرانه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لروا كل قل قليفة جالتا تجرى ربي ورق كل قليفة ورق طهارتني جالتا جل يا دبتي كناف جال لربنا ما دبلت جتشو طهارتون كل قل قليفة حديثة الله رسول لك الطهور شطر الإيمان كل قل قليفة ولك إيماناتي جدا جتشو دا. كناف طهارتني لوجا عربات مالك اثين تاتي في قون بيشان اتين طهارات اني مالكته نيبرنا كناف طهارات كلجا عربات وان ففكتا مولاتو في كدو كترل لكل قللاو ده كمولاتو يتجنن اكا يوكا وانتي سماليجر وانيفو كاتا يونا متو قرا قلقللاون كل كوني نذافا كل كل كيسا معنوييا شركي في معاصيا غرغر الرقلقللاودا كل سير وررا بيتوتااتي امو بيتوتا حدث في الرافوودا خبث لامان كانت دبتما حدث وانت تجدم في خبث وانت تجدم معلوم ما اذا لنلا حدث وفر او وفن طهارا يوتاتو خبث وفر او وفلن طهارا حدث وفر او وجهجون وان يو اني نمتي ارغمي عبادا اقصى صلاه في قراءه القرآن وجهجو هندن ديني وفر او خبث وانت تجدم اما وان ففقت قامه وفتاتين عبادا غدان يو كا بوتا ايبادا غدان توكو اك تيتا سنرا او فودان طهارا جانيتين دوباتان جچو حدث جچون اكو مريفو دوبن ني وان قامن ماتيو ارغامي صلاه تا في وان صلاه فقاتو نا مدورغو ويتتهو حدثنيكم غو سلامتي قودما حدث دي قافي حدثو غدا جدم حدث دي ما akka fakkenya fa furri namraba ka akkana kana kana akka finchaan finchaa kunen hadasa diqaa jedama wudu'u maqafatu yu namarati dirqama hadasa guddaa ka mo'o wan qama guutu dikachu dirqama namarati tirqadu akka maniyin pedidaa namraba fi wan maniyin fakkaatu yuu namarraa he hadasa wanti qama diqato namarati dirqama wanti fakkaatu ka jenusun ا دو بارتين تا قحي دينيو الرابهه قامو goto riqachu yo ka dini dala wita det sun dini sun raba ha diga dala saneralle wita riqattu hadatha gudda ra diqatte je damajju kana wanti akanaakum qamago to riqachu wan dirqan namaratigo du hadatha gudda jenne maqaisa yaamudan denne jeccu خبر سجّد قام فوقتها أفر رأوه جني نجيسة كأمنما يوكا أوفتهنما يوكا بوتا إتصالاتن تكو أفر ربك ثني إكو يوكا أوفته رأكو يوكا لف يجراتي لف را لف قتني بيج وجن فودته تهنا بجانب سنكني أكر رأكو تهنا كنس أهرا جل لالما زوال الخبث كجلني أفان أربعة دبة سني تهرن يا كن تأتوا ونتين تهارة يا بشان تاتوا بشان جس صديق أبا برنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.